ألقه من تراب، ثم قال له كون فيكون الحق من ربك فلا تكم من الممترين، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقلت فقل عالو، ندع نساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكافرين.